بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم ما من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم لاهية قلوبهم يأتيهم رفلة معرضون ذكر ربهم يلعبون من من محدث وهم وهم في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 ثم صدقناهم الوعد ف أ ن ج ي ن ا ه م ومن نشاء و أ ه ل ك ن ا ا ل م ص ر ف ي ن لقد أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك م كتابا فيه ذكركم أ ف ل ا ت ع ق ن و ن وكم فصلنا من ق ر ي ة كانت ظ ا ل م ة و أ ن ش أ ن ا بعدها قوما آ خ ر ي ن ف ل م ا أ ح و س ن منها ا إذا هم ي ر ض و ن لا ترفضوا ا ر و ج ع و النابلسي إ ى أثرفتم فيه ا ك ن للعلوم ك م ت س أ ل ن الاسلاميه و يا و ن إنا كنا ا م حتى و م ا خلقنا ل س م و ع ه ا ل أ ر ض و ن ا ب ي ن ل س ا ل ا ع ب ل و أ ر د م الاسلاميه أن نتقذ ه اسماء الله ع ي ن ب نقذف الحسنى ق على ل ا ا ب فيجمره فإذا هو ه ا ز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 يعلم ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم ولا يشفعون إ ل ا لمن ارتضى وهم من خشيته م س ف ق و ن ومن يقل و منهم إ ن ي إ ل ه من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين و ل ف أن ا ل س ه ا و و ا ا ت ل أ ر ض ك ا ن ت ا ر ف ط ا ا ت ق ن ه م ا وجعلنا من الماء كل من شيء ح ي ي أفلا ؤ م ن ن وجعلنا و ل ا في أ راتب ض ر و ي ه م و ج ع ل ن ا فيها فجاجا ب ل لعلهم ي ه ت د و ن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 ف ن موسوعه ل لا ي ر النابلسي هزوا للعلوم الاسلاميه ر م ن هم ن ع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 قل من يتلاكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أ م لهم آ ل ه ه تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أ ن ف س ه م ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء واباءهم حتى ق ا ل عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض من أطرافها أفهم قل انما ي ر و أنا نأتي ننقصها الأرض ن أ ط ر ف ه انذركم أفهم ا ا ل ب و قل إنما ن أ بالوحي ولا يسمع السم الدعاء الى ما ينذرون ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظ ا ل م و ن و ن ض ع ه النابلسي للعلوم ق ا ل ا س ل ا ل م ي مبينة أتينا آتينا حاسبين بنا بها وكفى بنا ولقد موسوعه ى ا ل ر ق ا ن و ض ي ا ء و ذ ك ر ب ل ل م ت ق ي ن ا ل ذ ي يحشون ن ربهم ب ا ل غ ي ب و ه م من ا ل س ا ع ة مشفقون مبارك وهذا ن ذكر أ ز ل ن ا أ ف ن ت م ل ه ولقد آتينا ي ا إ ب ر ه موسوعه رشده من قبل ك النابلسي م ي إذ ق ل ل أ ي ه وقومه ما هذه ما ا م ا ت ن للعلوم ا ا ف و ن ق ا و ج د ا آباءنا ل ه ا عابدين ق ا ل لقد كنتم ا م ي ا في موسوعه النابلسي أم للعلوم رب ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض ا ل م ي ف ط ر ه و أ ن اسماء على ل ذ ن ل الله ه د ي ن و ت ا م م ك بعد أن ت و ل و ا م د ب ح ي ن ى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 و أ و ح ي ن ا إ ل ي ه م فعل الخيرات و إ ق ا م ا ل ط ل ا ه و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة وكانوا لنا عابدين و ل و ط آ ت ي ن ا ه حكما وعلما ونجيناه من ا ل ق ر ي ة التي كانت تعمل ا ل خ ب ا ئ ف إ ن ه م كانوا قوم سوء فاسقين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 وسخرنا مع داوود الجبال يسبحنها الطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعه ل ب و سلكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفه تجري بامره إ ل ى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون لهم ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين و أ ن ي و ب ا اذ م ا د ى ربه أ ن ي مسني الضر و أ ن ت أ ر ح م الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه أ ه ل ه ومثلهم معهم ر ح م ة من عندنا وذكران العابدين و إ س م ا ع ي ل و إ د ر ي س و ذ ل ك ف ن ك ل م ن الصابرين و أ د خ ل ن ا ه م في رحمتنا إ ن ه م من الصالحين وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن أ ن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ف ن ان د ى في لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين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 و ك ا موسوعه ا لنا خ ا ل ن ا ف ن ب ا س ي للعلوم ن ا ا ه ب ن الاسلاميه ل ع ل ن إن اسماء ت ك م أمة و ح د ة و أ الله ر ب ا ع ل ح و ن ى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 ل م و ه س و ي ه ا ل ا ي س م ع و ن إن ا ل ذ ي ن سبقت ل ه م من ا ل ح س ن أ و ل ئ ك ع ن ه ا م ب ع د و ن لا ي س س س م ع و ن ح ي ه ا